لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين تبعون من لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُنِي دُونِهِ دونه إِنْ مُرِدَنِ الرَّحْمَانُ الرحمن بضر لا تغن عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا ينقذون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 وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهما إن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة احييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 وَلَا النَّجِيُّ سَابِقُنَهَا وَكُنُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَظْكَبُونَ وَإِن نَّجِّ مُّرْقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضون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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم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 على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام طولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقمون هذه جهنم التي كنتم اليوم بما كنت ولو تكفرون فاليوم نخدم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم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 لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين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 أَوَلَمْ ير الْإِنسَانُ أَنَّا خلقناه مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هو خَصِيمٌ مبين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقذون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم